أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفقكم للحق وأحسن لنا ولكم العاقبة شيخنا حفظكم الله هل هناك حكمة في تقديم شيخ الإسلام لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على التوحيد أو توحيد الله عز وجل أو الحكمة هنا من تقديم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أمور الإيمان لا سبيل إلى معرفتها لا سبيل للعباد إلى معرفتها إلا من طريق المرسلين فالرسل هم الهدات والدعاه إلى توحيد الله وإخلاص الدين له وهم الذين يبينون للناس تفاصيل الشرائع وأحكام الدين والأوامر والنواهي وتوحيد الله عز وجل هو افراده بالعباده والذل والخضوع والرجاء والانكسار ونحو ذلك من الأمور التي إنما تعرف من طريق الأنبياء والمرسلين فلعله لأجل هذا قدم المصنف رحمه الله طاعة المرسلين ونظير هذا في القرآن مواضع كثيرة منها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأيضا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فذكر الرسول والرسل ثم ذكر حقه سبحانه وتعالى الذي يبين أو تبين تفاصيله للناس من طريق الأنبياء والمرسلين كان أحد الإخوة رغب التنبيه إلى صفة الصلاة على الميت وذكر جزاء الله خيرا أنه لاحظ كثيرا من الناس من الزوار لا يعرف الصلاة أو لا يعرف ماذا يقال فيها، وربما بعضهم الأمر شيء بالنسبة له جديد. بالنسبة له جديد، ف او لم يعلم ماذا يقول في في في الصلاة على الجنازة. والصلاة على الجنازة فيها تكبيرات. التكبيرة الأولى بعدها يقرأ فاتحة الكتاب. يبدأ بقراءة فاتحة الكتاب. وفاتحه الكتاب فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل وعلا وتمجيده فيبدا بفاتحه الكتاب مثنيا على الله معظما له جل وعلا والدعاء اصلا الصلاه على الميت دعاء له لكن بين يدي الدعاء حمد وثناء على الله بقراءه الفاتحه هذا بعد التكبيره الاولى ثم بعد التكبيره الثانيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب إجابة الدعاء الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالرحمه والمغفرة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ادعيه مثل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من احييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتن بعده أو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت إذا التكبيرة الأولى يكون بعدها الفاتحة ويثنى تعظيم لله وتمجيد له سبحانه وتعالى وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت ويحرص المسلم على تعلم الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه أتم الدعاء وأكمله وأجمعه واوفاه وأسلمه من الخطأ والزلل فهو دعاء معصوم سالم من الزلل والخطأ ثم بعد التكبيره الرابعة يكون السلام نعم أحسن الله ليكم هذا سائل يقول نرى في الوصول الثلاثة أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكرت وحدة الروبية، فالمعنى هذا أن الشيخ رحمه الله جعل جعله لذكر توحيد الروبية، وكتاب الآخر التوحيد ذكر فيه توحيد الألوهية. لا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. الشيخ رحمه الله لما ذكر توحيد الروبية في الأصول الثلاثة ذكرها. لأن توحيد الربوبيه أمر مركوز في الفطر وهو دليل على وجوب إفراد الله بالعبادة ولهذا سيأتي معنا قوله رحمه الله في الأصول الثلاثة ما معناه كما أنه تفرد وحده بالربوبيه فليفرد وحده بالعبادة فالأصول الثلاثة الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة هو معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، والمراد بهذه المعرفة بينها الشيخ رحمه الله ليس المراد بمعرفة العبد ربه أي توحيد الربوبيه كما فهمه الأخ السائل، بل المراد معرفة الله عز وجل بأنه الرب الخالق الرازق وأن هذا يقتضي ويستلزم إفراده بالعبادة. ولهذا بينا في هذا الأصل تفصيلا العبادة وذكر أفرادا كثيره من العبادة وبين وجوب اخلاصها لله تبارك وتعالى فهذا كله داخل في معرفة الرب وحقيقة الذي لا يخلص العبادة لله ما عرف ربه الذي لا يخلص العبادة لله ولا يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ما عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة لأن من عرف الله حق المعرفة لن يصرف شيئا من العبادة لغيره ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير أحسن الله إليكم هذا ساد يقول هل الشرك في الأولوهية أعظم من الإشراك في الربوبية؟ الشرك في الربوبية أو الألوهية كله عظيم و... وكله ناقل من ملة الإسلام الشرك في الربوبيه شرك في خصائص الله والشرك في الألوهية شرك في حقوقه سبحانه وتعالى على عباده الشرك في الربوبيه أن يجعل شيئا من خصائص الله في ربوبية لغير الله وهذا ناقل من الدين ومخرج من الملة وموجب للخلود في نار جهنم والشرك في الألوهية صرف شيء من حقوق الله لغيره بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله تبارك وتعالى فكل من الشرك في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية كل من ذلك ناقل من ملة الإسلام لكن غالب شرك الناس وضلال الناس وغالب ما تكون الخصومات بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد العبادة وأما الربوبية فالأمر فيها قليل وغالب أيضا من يعلن شركهم في الربوبية في قراره نفسه وكامن فؤاده خلاف ما يظهر كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه قال وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو وقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات أي أنت تعلم في قرارة نفسك أن المنزل لهذه الآيات هو رب العالمين سبحانه وتعالى تعرف ذلك فالذين ينكرون الربوبية غالبا ينكرونها عنادا واستكبارا غالبا ينكرونها عنادا واستكبارا والخصومات بين الأنبياء واقوامهم في توحيد العبادة وعلى كل الشرك سواء في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الأولوهية كله ناقل من ملة الإسلام وموجب للخلود في النيران أبد الأباد حسن الله اليكم هذا يقول هل يجوز الانحناء عند السلام وهل هذا من الشرك؟ لا يجوز لا يجوز الانحناء ولو كان قصد المنحني التحية لا يجوز الانحناء ولو كان قصد المنحني التحية وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دلائل عديده في النهي عن ذلك وبيان أن أن هذا من صنائع أهل الكتاب، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كنت امرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد أن تستد لزوجها. المراد بالسجود هنا الإنحناء الذي هو التحية، فهذا لا يحل ولا يجوز، لا يحل ولا يجوز. وجاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه النهي عنه. جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه النهي عنه وهو قد يكون انحناء على وجه العبادة وهذا شرك واتخاذ للأنداد مع الله سبحانه وتعالى وقد يكون على وجه التحية وهو محرم لا يحل ولا يجوز سواء قصد به التحية أو قصد به تعظيم المنحن له والتذلل له وهذا من السرك الناقل من الملة أحسن الله إليكم هذا سؤال فحواه أنه انتشر في هذا الزمان التورع من إطلاق كلمة كافر على اليهود والنصارى بحجة أنهم لا يعلمون شيئا ولا يعرفون دينهم فهل هذا جائز وأيضا فما هي المرتبه التي نجعلهم فيها احد هؤلاء المتورعين عند اقتراح قال انا اقترح ان, نقول عن... أن لا نقول عن ال... عنهم كفار وانما نقول مرشحين للاسلام نقول ال... نقول هؤلاء مرشحين للاسلام يعني بدل أن نقول كافر يقول هذه ثقيله نقول هؤلاء مرشحين لا للاسلام يعني هذه يقول كلمه عصريه هو او لطيفه هو... وجميلة بدل من هذه الكلمة الغليظة الشديدة وكانه ليس بيننا قرآن يتلى كلام ربنا سبحانه وتعالى فيه آياته وفيه وحيه وفيه تنزيله جل وعلا حتى يأتي أمثال هؤلاء بمثل هذه الاقتراحات أو مثل هذه الأراء والقرآن فيه آيات كثيرة جدا واضحة ويراها المسلم عندما يطالع, عندما يطالع فيها كتاب الله جل وعلا فيها التنصيص على كفر هؤلاء في آيات كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا فيها التنصيص على كفر هؤلاء سواء بألقابهم أو بأوصافهم أو بأعمالهم والقرآن مليء بالآيات الدالة على ذلك نعم حسن الله اليكم هذا السائل يقول ما حكم لبس حزام لحفظ الأموال أثناء الإحرام علماً, علما بأنه يحتوي على جيب مخيط جائز جائز لبس الحزام لا يضر حتى لو كان فيه خياطة أو كان فيه أماكن لحفظ النقود مخيطة هذا كله جائز ولا يؤثر وليس مما قال عنه الفقهاء أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط لأن مراد الفقهاء بقوله لا يجوز له لبس المخيط أي لا يلبس ما من المخيط ما كان على هيئة كالقميص والفنيلة والسروال ونحو ذلك لا يجوز أن يلبس شيئا من ذلك بل يلبس إزار ووردة. أبيضين نظيفين يلف بالإزار جزء بدنه الأسفل ويضع الرداء على عاتقيه هذه هي السنة وإذا احتاج إلى محفظة وفيها خياطة أو احتاج إلى حذاء وفيه خياطة أو ساعة يد وفيها خياطة هذا كله لا يؤثر المقصود بالمخيط أي ما كان على هيئة مثل الفنايل والقمص والسراويل ونحو ذلك والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله